وان امراه خافت من بعلها نشوزا او فَلَا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيرا